بِنَحْب صَدْ مَتْن وتلويع بِنَحْب صَدْ مَتْن وتلويع بِنَحْب صَدْ مَتْن وتلويع مهما صَفَا الجو تحلوا تحلوا فيها طرب را على هواء من المواجير مهما ذاق وات تعالوا ما ضريت فوق المنافع ولا حلع فتتجلوا ما صوتيات من شا يخي الناس بو تعكم شيخ قام من بيت البلوع يا زين قلبي ما ذبت ليل خفقت ضي شرقت بي والناس علوا يا شبخه زمت بنق رع وضحن على اهل بلوى سدت على الان الدرى من جداه الى بحر سلوى <تصفيق> يا شبه خزمت بنقرى وضحن على الى الوضح بالوى